بسمِ اللههِ الرحمَِ الرحيم وََّ زِعَاتِ غَبقَا وََّ شقاتِ نَشقا والالسَّابِبحاتِ سَببح فسابِقاتِ سبنق فمدَّات أمرى يَومَ تَوجفُ الراجِفَة تَتْبعُه الرادِفَ قُوبُ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 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ تَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتْ جَهَنَّمُ لِلْمُرْسَلِينَ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 إنما أنت منفر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها